أشهد أن لا من ينهي إلى الله أحد من شريكنا وأشهد ورسوله الله ينسل على محمد النبي وعلى أزالي المنهات المؤمنين وعلى أزاليه في بيته والطحابة كما صليت على آيه الرجيم إنك حبيب مجيد يا أزالي المنهي تقول الله حقك تاتي فلا تمتم إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبس منهما رجاء كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رطيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا مسديدا يصلح لكم أعمالكم وغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هجم محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في المارك أما بعد فتذكرنا معنا في اللقاءات السابقة في قواعد استقبال شهر ربضان فذكرنا في قاعدة الأولى دعث واستثارة الشنق إلى الله عز وجل وذكرنا عران إلى دعث الشنق إلى الله ومنها مقالعة أسماء الله حسنى احتثاره العلاء <تصفيق> ومطالعة من, من الله عز وجل ونعم والتحكور على ثواة الأزمنة في غير طاعة الله تذكر فرص السادقين وتخلفك مع الفاعدين وتذكرنا أيضا من فاعدة الثانية وهي معرفة فضل المواسم مواسم الطاعة ومنة الله فيها وفرصة العبد منها وأيضا من فاعدة الثالثة وهي ثماريم العظيم والهمة وذكرنا معنا ثماريم العظيمة أذنيتها وأثار السلف في علو الزمة والقائد الربيع كانت حول نبض البطالة والبطالين ودعوهم من الله عز وجل ومدر منه فتذاكروا مع اليوم ما تبقى من القواعد على قدر المستطع القائد الرابط في إعداد بيان عن عيوبك وزنوبك المستعصية في إعداد بيان عن عيوبك وزنوبك المستعصية وعاداتك القارضة في ثوائداء فؤادك لتبدأ علاجها جديا في رمضان وكذلك أعداد قائمة بالقاعات التي ستجهد في أدائها لتحاسب مختك بعد ذلك عليها رجل سمارك وتعالى يقول إن الله يحب المحسنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء ويقول الله أيضا إن رحمة الله قريب من المحسنين والإحسان هو الإتقان وإتقان العمل هو أن تستوفي كل أسبابه وشروطه وأن تنفي عن هذا العمل كل الموانع التي تحول بينك وبين تحصيل ثمرة العمل أو ثمرة الطاع طيب الإنسان عند رغبة في التوبة والإنابة عند رغبة في إخلاص هذه التوبة تكون توبة نصوحة نبد أن يتوافق هذا الإخلاص وهذا التفد وهذه الرغبة الأكيد في التوبة نبد أن يتوافق مع ما يبزله لتحسيل هذه التوبة وإلا فإن الذي يتداعي أنه يدرب في التوبة وأنه يريد أن يكون ثوبة نصوح لكن نفعي عن لتحسيل وتوثير أسباب هذه الثوبة النصوح دعواه السابقة إذن الطلبة طبعا مدارها الإطلاع عن الظروب في الانخلاء عنها والندم منها ال... والعزم على عدم العودة إليه طيب ذكرنا قبل ذلك أن الظروب المعاصي والعيود والأفاة القنبية مثلها مثل الأمراض البدنية لا تختلف عنها في قليل أو كثير وذكرنا أيضا قبل ذلك أن الذي ينكر أن عنده مرض من الأمراض هذا لا تجيل إلى علاج الذي ينكر أن عنده مرض السكر صليح على البنيا لن يستطيع هذا لأنه ينكر لحصول المرض أصلا فكذلك الذي ينكر أن عنده معاصي مستعصية أو عنده ذنوب وآثات راكزة في فويداء القلب الذي لا يعترف أن عنده آثات وأمراض عظيمة في القلب تحتاج إلى علاج فهذا يمكن أن نعانج نفس مستحيل مع تذاكم الأمراض ومع تسرة الظنوب والمعاطي الإنسان يحتاج إلى أن يحاسب نتعو حتاباً دقيقاً وبذلك هذا العصر الذي تكثر في الظنوب والمعاطي إذا لو أعد كده يتوب توضع عامة إلى الله عز وجل من الظنوب والمعاطي هذا نرجو أن يجزئ ولكنه لا يجزئ هو يزدئ إن شاء الله لكنه لم يجدي في الإقلاع من كل الظنوب لماذا؟ لأن أول بادرة زنب من هذه الظنوب الخفية التي تأتي عليه إذا تعرض له ومش محصا منه ومشى التوقع عامة إذا بدت بادرة زنب صغير وليست عنده حصانة من هذا الظنب سرعانا ما يفضع فيه لذلك لا تتعجب أن بعض الناس كلنا إن يعني إن صدق هذا التعمير كلنا يعاني مثلا من زنب زي, زي زنب النظر نظر المحرمات وهو إذا ماتت منها يكون سوضع ولكنه مثلا لا يكون من خائنة الأعين الله لنا ولكم العافية خائنة الأعين دي مسألة أبدا من مجرد النظر خائنة الأعين هو أن ينسهز الإنسان النظرة فيختلفها على حين غفلة من الناس غافلا أن الله عز وجل يعلمها يعلم خائمة الأعزاء وما تفحي الصدور هو بين الناس لا ينظر ولكن إذا ما بدرت بادرة ورأى شيء يتبدى له وأتيح وأطيح له أن ينظر دون شعور من الناس نظر على حين غفلة من الناس هذه لم يطب منها او لم يستحضرها في حين التوبة في حين تاب إلى الله عز وجل فمثل هذه العنوط والأفاق كيف يكون علاجها بأن تستطع بأن تقير أننا بأس إنسان يفعله حتى يستحضر الظنوب الكثيرة التي يفعلها يكتب الظنوب التي يفعلها سواء كان الظنوب ظاهرة عالمية مستجهرة او كان الظنوب خفية الظنوب لا يراها احد الظنوب لا إلا الله تبارك وتعالى يكتبها ويحاسب نفسه عليه وهذا الأمر له فائدة أخرى وهو أن الإنسان يستعظم فوق لما فائدة أخرى في فطر هذه الظنوب وتفييدها أنها تعظم للإنسان فداحة جرمه في جنب الله تبارك وتعالى ودائما غطلة الإنسان وعظم رجائه في الله تبارك وتعالى على حساب خوفه على الله هذا لا يخصل إلا حين يرغفل عن الذنوب والمعارض إذلك حال الإنسان في الدنيا حال الإنسان في الدنيا أنه لا يتذكر إلا الحسنات إنما السيئات كم يتعنوها وكم من قضاء في جنب الله تنسى لا أدنى تبت منها ويصدر ويصدر ويصدر مثلا يقول هااا فقدم أما الحسنات يفعل أنا أسوي وأنا أصلي وأنا أتصدق هذا حال الإنسان في الدنيا وهذا هو الذي يجعله يصدر في الرجاء بالله سبارك وتعالى وبالتالي يدعوه أيضا إلى الإهمال في أمر التوبة وفي أمر الطهار لكن لما الإنسان يستخدمه لما يلاقي مستحف مليانة لما يلاقي المقضوط المعاصي عنده مسألة ليست هيئة تحتاج إلى بذل وإلى مزيد عمل وإلى مزيد هنا لن يتوالى ولن يقصر بل سيستمر على عدد حال آل الآخرة آل الآخرة سينسون كل الحسنات يتذكرون المعاصي كما ورد في الأجر الصحيح أن يرى أن الرجل أن الله عز وجل يردي عبده المؤمن فيطلعه على صغائر ذنوبه فيطلعه على صغائر ذنوبه ويقرره بها يقول ألم تفعل هذا الزمب والرجل المؤمن مطرق مستحي من الله عز وجل المعترف بهذه الزموب المؤمن معترف فيقول ألم تفعل زمب كذا في يوم كذا يقول نعم, نعم ربي نعم ربي فيقول فهذه سيئاتك أبدل فيها حسنات والراجل عنده كبائل أخرى لم يرها فيقول يا ربي إنها إن سمت سيئات وجنود لا أراها هنا بهذاكي بدأ يتفكر الزنود والمعاصي أنه علم أن لا تتنقلق إلى حسنات الشاهد أن فترة هذه الزنود وهذه القبائح والمعالب هذه لنفسك ومن الشرط بأنك تحطها يعني الزوثي ومالك يعني لا أبقل ذلك لكن المراجل إنها كبيرة أو تحطى على أقل تقدير كما جاء في سنن الدارني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على أناس يسبحون بالحصة حلق في المسجد يسبحون بالحصة وفي وسطين رجل يقول لهم تسبحوا مئة سيسبحون مئة احمدوا الله مئة سيحمدون الله مئة فقال لهم عبد الله سعود عدتوا سيئاتكم عدتوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا تضيع حسناتكم يعني الأجة في حق الإنسان أن يذاكر أن يعطي السيئات لأن عطي السيئات هو الذي سيفوزه خوزا إلى كثرة الصعاد وإلى كثرة العبادات فنسل هذه القائمة التي تستخدمها الإنسان هي التي تتعوه ولا شك إلى تدارس الأرض وفي ثانية أخرى ستأكي وستنبينها تفصيلا أن هذه الظلمات قد يحتاج الإنسان فيه إلى معالجة خاصة وإلى استهاد خاصة بمعنى إن ذب المعين مستعصي قد يصعد عليه ويأسر عليه أن معالجه في نفسه فتصر هذه العيود يستطيع فيها أن يُفرز المعاسئ والذنود السهلة اليسيرة والذنود العثيرة التي يحتاجها إلى استشارة صل الصحيح المسجد بارك الله فيه القعد صل يدعك المسجد بارك الله فيه يستشير فيها أهل العلماء يستشير فيها العلماء يستشير فيها المربين الذين ولا شك سيجب عندهم الخبرة في علاج مثل هذه الأفات والأمراض والعيوض لكن لماذا لماذا الإنسان يحرص على سطر هذه العيوب وعلى إحصائها احصاء دقيقا لأن أبناء الآخرة هدرة أبناء الآخرة لا ترضى بالدون هم ينشدون الكمال كما أمرهم النبيهم قال صلى الله عليه وسلم إذنما قال فسددوا وقاربوا فسددوا وقاربوا فسددوا يعني إيه؟ يعني أنشدوا السماء قاربوا قاربوا الكمال قاربوا الكمال لا ترقوا بالدور لا ترقوا بالنسب كمقال المتنبئ ولم أرى في عيوج الناس عيدا كنبط قادرين على السماء إنسان يخطيرا يتخلق بالمسل والفظائل لكن تهد خسيح إنسان يخطيرا ينجح ويحصل على الدرجات العالية لكنه لا يرضى إلا بالرسول أو الدرجات القليلة أو التخدير الشعبي على الدواء لكن يستطيع أن يجتهد وأن يجاكل انسان يستطيع أن يعدد الله ويجتهد في الطاعة ولكنه لا يرضى إلا بالكسل والقعود انسان يستطيع أن يصنع الجماعة لكنه يكثر لم أر في عيوب الناس عيبا كنفس قادرين على فهذا هذا نفس مريد يدل على خصة همّة على جماءة همّة وعلى قدر نفاسة الهمّة تشرئت الأعناق على قدر ما عندك من الهمّة عالية تجد نفسك متحفزة إلى الصعب وعلى قدر ما همّتك خسوسة وجميئة على قدر ما تجدك مترهّل عن الصعب وعلى قدر خصاستها تشتاق إلى الأرض كما كان حال المناسقين ما لكم إذا قيل لكم سروا في سبيل الله إِثَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ علماء اللي هو يقولون ان تعبيرات القرآن او الفاغ القرآن يعني فيها مناسبة عجيبة بين معناها وبين دلالات حروفها جرساً ولفظاً جرساً ولفظاً تجد ان حتى اللفظة التي تدل على معنى معين في مناسبة هذا المعنى وبين فتحة فاندر إلى قوله فأمل قوله سبارك وتعالى ما لكم إذا كيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض فأمل هذه اللبنة انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض كأنك تحس بمعاني نظر بالهدوء وبالتع وبالطعود وبالكسل, وبالكسل وبالسفور ولا تشعر فيها أبدا بأي معنى من معاني هذا التساكل ونظر ايضا الى المناسبة بين السقل وبين الارض كيف اني مش مجرد شكين ويتساكل الى الارض كأن شهواته ومنزاكه انك اثرها وفضلها على الجهات وعلى طاعة لا ارضية وانا الطاعات فهي سماوية علية يرمو اليها ويفرد ويكمو وكما قال ايضا المتنبي قال على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتفي على قدر القرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم الحصير الدليل تجد له شيء كده يسلون لك صعبة مش حاجة نعملها العظيم لو جبت له حاجة عظيم أقول لك فهل ممكن أعمله لأن همته عالية همته تناقف الجبال يستطيع بهذه الهمة أن يرمو ببصري وأن يغلو بقدرته وصاقته لينقصد كل فعب ويذلمه تهلاً يسير وهذا رد على من يقول صبيب وهذا رد على من يقول صبيب, صبيب الهمة فإذن نفسه بخاوة في الهمة لا يقولون ومن لنا بمعصول عن عيد غير الأنبياء نحن كننا فينا نقص ولا بد النقص أن النقص يعتور كل إنسان والكمال هذا لا يستطيع أحد لا. هذا النقص ليس في التعامل مع الله فإن هذه الطاعدة طاعدة النقص وطرق العيد هذا في التهمة بينك وبين الناس أما في معاملة النقص فلا بد أن تكون مبنية على طلب السنور وطلب العلوب وطلب الرقي على الدواب فذلك هو حال الثاني إلى الله عز وجل دوله يستثل عناصر الإيمان كلما علم أن تمت سلمة كلما علم أن تمت سلمة فداركها ويعزم لذلك عزنا فإذا شرعت الاستثمال يبحث عن نفسه بيجد عيوب بيجد سجور نقل لحول يتدارك النقل كلما علم ان هناك مدر يسرع يسارع الى سده و الى تدارسه غطي الانسان يجد ان عنده هيد مثلا ما دي حقصت على فضل الجماعة يبادل الى سد الى استكمال هذا الباب خلاص التكمل بقى يصلي فضل الجماعة كلها لا نفس بيطرد في الثمن والنوافئ يبادل الى سد هذه الثغرة استكمل خلاص عمالي سد عمال ينظم بالأوله سد هذه الثغرة رائم مثلا عنده جنب صغير مثل النظر يحاول إلى سبب هذه الثغرة بالتوبة منها وجد إن مثلا لا ينتقل ألفظ المناسبة يسارع إلى سبب هذه الثغرة إلى تدارسها فنسل هذا الإنسان لا يرسى لنفسه أبدا بدون ولا أن يكون مختصف بأي عيب ثم إنه إذا شرعت الاستكمال عمان يستقل عمان يقارب الكمال أترك ضرورة التسائفين وأن يرفأه يرفأ من الرسل تعرفوا الرافة اللي هو بإيه اللي هو بخير فهو يرفأ يعني يخيط ثوبه في ربال يخيطه في هذه العزمات وهذه الطاعات يرفأ ويرفق بذنس ما وهبه الله من خير آنفة لألا يفضحه النشاذ المؤمن يكره النشاذ نشاذ يكون مسلم ومنتزل وبيضع الطاعات لا يشتاك في العزادات ومسرقه كويس لكن عنده عيد كده بسيط مثلا عيد كده مش وشوف والناس دايما يستغلوا هذه الشبعة كلك شوفها هو ذا الإسلام وطبعا الأخ ممكن يكون كامي في كل شيء لكن ذلك ذلك مثلا إن معاملاته فيها شيء فيها غيره هو ذا الإسلام وهم دول المتزمين وهم دول كذا كذا لا المسلم المتزم لا بد أن يسرح هذا النساء لا بد أن ينشد الكمان لا بدون يحرص على انه يتبرأ من عين اي عين او اي نقص فيعزمه لذلك عزمة اخرى عشان النشاذة عشان الخصل السيد يعزم لها عزمة اخرى فالثالثة تستدعي رابعة في مهضات المتوانع حتى يطيب مراد بحال اهل الامان لا يرسل ابدا بان يكونوا مستهلين بنقص او بعين ماذا معنى انهم يرسوطوا العيد لا, لا يرضون ان يكون هذا العيد فعل الموجود فيهم بان يتوبوا منه وان يتخلطوا من اثاره في نفوصهم هذه العزمات المتوانية تستحفتون في كل زمان الوظيفة هذه الانسان بيمارسة كل وقت لكن دي بقولنا ان مواسل الطعام لها مزيد خاصية ماذا الخاصية هذه؟ خاصية التي فيها معونة من الله عز وجل للإنسان عن الطاعة وما عون له عن التوبة والإطلاع عن الظنوب فقد يكون عندك ظنوب حاولت ما أقول السنة إنك تتخمص منه ولم تستطر فتكون عندك الآثاء لطالما سارعت إلى تلفيها وتتاركها ولكن أعياك السبيل تبقى تنتهيز مواسم الطاعة عشان تستفع فيها مع معونة الله عز وجل ومع الظروف الموافع ان تتخلص من العيود من العيود المفتعصية الامراض المزمنة امراض المزمنة ما بينفعش فيها الانسان يعني ياخد ياخد دور صغير كده لا بد من العملية عملية استقصال عملية جراحية استقصالية و بعد العمليات لازم يكون في فترة نقاها فترة النقاها لازم الإنسان يكون بعيد عن أي أبعمة تضر هذا المرض او تضر هذه العمليات فيسعى إلى أنه يخرج سمابا إلى العلاج من هذا المرض او من هذه الآفة التي اعتورت طوحة يا ابن كيف؟ طوحة تطرق روحة هذه العيوب المزمنة التي أبتل بها ولا تستطيع أن تعالدها تحتاج إلى أنك تستغيه كرثة نظر شهر رمضان لتعمل على ثلاثيه فقد يتصرطن عيد يتصرطن يعني إيه يعني أصرطان إيه أصرطاني زمد خلاص زم يعني متمكن في قلبي متمكن في عبدك لا تستطيع الخلاص منه وهذا أمر وامي إخواني لا يقول أننا نتبرلين أو أننا نظن أننا إيه نحن جميعًا من عن ذلك كل واحد فينا عنده عيب متصرف عنده عيب متجذر يسقط عليه أن ان يخلق ان يخلق عنه او ينخلع منه يحتاج إلى ان يعترف اولا بوجود هذا السرطان بوجود هذا الورم الخبيث الذي يحتاج إلى الى الاستئصال تمام قد يتصرف عيب وقد يتجذر ذنب يكون ذبول وقد تتصل عاده ولا يفضي نعمل لهذا أسانية علاج تسليدية إنما هي عملية جراحية استقصالية تتطلب حمية حمية يعني ايه؟ يعني صوت شو لما المريض اعمل تحليل يوم دفتر تحليل ايه؟ نجم تعمل ايه؟ تعمل صوم عشان التحليل مع كلام فهذا الصوت الذي ستبارسه بشر مضان معين على هذه العملية الجراحية تتطلب حمية حمية يعني إقلاع عن الطعام إمتاح عن الطعام متاثرة في شهر رمضان وتتطلب همة في قليل هذا الزمان المبارك أهو عمليه مشحة الهمة لاستقبال شهر رمضان فما باقية إلا أن تبع مدع العزيمة بكثير الحاج أن تبع مدع العزيمة الحاج وبجلب وصبر على آلام قصع فاستأطل تلك الأوران الناهشة في لفيه إيمانك هذا لماذا استعمل أي مخدر فإن شأن المخدر المسافر بك في سمادير الثكارة الثكار لما يذكر بيشب أشباه خيال الواحد يشوف ثلاثة ده اسمه اسم سمادير سمادير الثكارة كذلك الإنسان الذي عنده عاجة مستأطل مثل مثلا تدخين مش يقلع عن التسخين يقولك مثلا لما يجي أقلع عن التسخين أقلع حب حب يعني كان بيدخم علبتين أدخم علب الأول ده هو ماء المخدر أنه لا يمكن معه قبل أن الإنسان يجري عمليئ استقصالية ليس يمكن عمليئ استقصالية تحتاج أن الإنسان لابد أنه, إنه ينتجع ينزع تماما هذه العادة من جسمه لا يحاول أن يخاضع نفسه كذلك الذي يقول مثلا واحد كان منغمس بالشهوات في في بهمش مع بنات وبيعات وزنا فلن يجي تس يبطل مثلا ماشي مع بنات او مثلا يبطل ايه زنا لكن يمشي مع بنات قول يا الناس كده غلط قل ده كده صوني قوي شوية شوية عشان ما, عشان ما انتكت هذا هو عين ال عين الخباع الذي يخاجع دي نفسه هو في واجع الامر يجب يستقصر إنما أخذ ستعة من الورن وأبقى بقيه باقية من هذا الورن والورن إذا فضل منه حتى حيرجع ويتصار ثاني ويتجذر ثانية وهنا لم يجد معه أي علاج بعد ذلك إياك أن تستعمل المخدر فإن شأن المخدر المساسر بك في تمادير استكارة أوهام الحيارة فتفيه دون أن تدري بأن الورم لم يسأصل بكانه بقيت مضغة بقيت مضغة بل بقيت منه مضغة متوارية ريتما يتسرطن ثانية فإذا كنت مدخلا أو مبتلا بالنظر او الوسوسة او العشق ففاجر إلى تقياد كل هذا البلاء وابتأ العمليات الجراحية في سهر رمضان ولا تتجرع بالتدرج الذي سميناه مخدرا بل يهدر الزنب وقافع المعصية والسطور العادة ولا تججع من غزارة النبي وشدة الألام فإنه ثمن العلاج الناجع وضرورة الشفاء الداس الذي لا يغادر فقمان ووجه كون شهر رمضان فرصة ثانحة لعلاج الأفاة والمعاصي والعادات الدليل على إن شهر رمضان هو الفرصة التي تستطيع أن تنخلع من كل المعاصي المستعصية أنه سهر حمية أي امتناع عن الشهوات امتناع عن الطعام وعن الجماع وعن كل الشهوات التي هي مادة النشود والعسيان وكما أن الشياطين فيه تصفق وهم أصل كل بناء فيض لآدم إذا أنت عندك حمية امتناع عن مادة الشهوات الطعام والجماع والشياطين ربنا ربك هم يعني فيه معون من كل حدد وصوت أردت إلاجان الجماع كل ما تتعرف فينا لذلك لا تتعجف ان اهل المعصية والفزور في هذا الشهر يجبون اريحين الطاع تجد الرئاصات دروحه يعملوا عمرا واما السلمدي دروحه في رمضان يعتكفوا وتجد تقول عن هذا رمضان سبحان الله العظيم ان هزا يحنك عن اكون المفاجرين اللي فيه الناس كلنا بخطور الناس كلنا بخطور الناس كلنا بخطور ربنا هنجحنا اللي نقل بيه يعمل زي ما كل الناس يعمل، فهذه الجماعه معين ايضا على الصلاه، لذلك تجد كثير من الناس يصلمون يصلمون في هذا الشهر، من الصلوات يقرؤون في القراءه ويشربون شيء من القران ما لا يقرؤون في غيره. تجد هذا سنه طموح ساعه تحقيق كل سر القيام الكلام ما الصغير لكن الناس حواليه بيصلوا، الشباب صحابه، ابوه ام اخواته كلهم بيصلوا، فانا عندي تسجيل فمثل هذه الأمور تتعاعد الإنسان على الإقصال على الطاعة دون ما كثل أو دون ما قعود فهذه عناصر ثلاثة مهمة تتضافر مع عزيمة النفس الصادقة للإصلاح فيتولد صفصا صحيحا وظروف مناسبة لإستقصال أي عالم إذن الآفات لابد أن يكون عندك همة تجري المستعطية همة لعلاجها في هذا الشهر وإذا لم تتحفز الهمم دعي بالك نحن نريد أن نقول المهم أن نحن نعد أن فصل لعلاج هذه الأفاة في شهر رمضان فرصة دمنا لا أستطيع أن تقلع علمه عادا لا أستطيع أن تنخلع منه فرصة أنك تستعيد في هذا الشهر أنك تنخلع من كل ذلك لماذا؟ لأن الهمم لو لم تتحفز لعلاج الأفاة هذا الشهر لن تبقى فرصة لأولئك الثالثين أن يضرع إذا كان شهر رمضان في كل الفرص وما استطاعك إذا كنت تطلع عن هذه الظنوب أو تنخلع عن هذه العداد ومن حدوك إبدا هتنخلع إمتى من هذه العادات هتطلع إمتى من هذه الآفات والأمراض فمن حرن بركة رمضان ولم يبرأ من عيوب نفسه في أي زمان الآخر سيستغل ببركتي في صحيح ابن خزيمة أن جبريل قال من أدرك شهر رمضان فلم يوطر له فدخل النار فأبعده الله قال جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم كل آمين فقلت آمين من أذرك شهر رمضان فلم يؤثر لم فدخل المارس أبعاده الله ليه بالضبط كده يعني مع, مع البون والفارق الشاسع إنسان دخل الامتحان سليم دخل الامتحان الإنسان ده مش ذاكر بالضبط دخل رمضان ورسل صفر داخل الامتحان وسنجاك ادون ورقة الامتحان يشعر فينا اي شيء لكن مع ذلك بروفي. ام النجنة سباح مدافع واني لا عايز يغشي يغشي بدي كده بس المفتش او المراجب لان اسكين يعيني الغلبان كده, كده او جاب كده او كد يغني يمكن يعني تعمل حاجة بعد كل ده بعد كل اللي حصل يجي لايك النتيجة ايه؟ برضه بعد كل الفروض دي وترص يعني ما ذكر ولا انتهى وهو تحنيك اللي بتدي الكتاب واوعنت من كل حزن وصور بعد كده برضه ترص ولا يكتب يبقى دايما عندهم الصبر المديد طبعا مع دون الشاشه كما ذكر لكن شهر رمضان ده لكن معونه من كل حزن وصور ابواب الجنه مفتحه صبر الخير ميسر الطاعات ميسر للإنسان في سهولة ونشاط ويسر ربنا سمارك وتعالى يعين عبادة يضاعف الحسنات يضاعف الجزاء والسواف يحص الناس على الخير بالتشويع معونا من كل حج وصوت ومع ذلك لا يستطيع في هذا أن يتدارك أي مصلحة أو أن يتدارك أي ذنب يجلع عنه يبقى إن سباح ينطلح هذا لن ين يستطيع يبقى أنه على خسران مبيه وري أيضا والحديث في برنامج اوضه بسمجدتي قال صلى الله عليه وسلم بعد لمن ادرك رمضان فلم يهضر لا اذا لم يهضر له فنسى حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا لمن ادرك رمضان فلم يهضر له اذا لم يهضر له يعني في رمضان فمتى امتى بقى يغفر لي مش حاجتي وايضا رؤيه الصبراني بساد في نظر على عباده ابن ثابت مرفوعه قال اساس شهر رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله في فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيل فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنفسكم فيه ويغاهي بكم ملائكة, ملائكة فألو الله من أنفسكم خيرا فإن الشكي من فيه رحمة الله الشكي تعيث من حرم فيه رحمة الله تبارك وتعايد الفرصة عظيم هي فرصة اعظم من انك انت مجرد مجرد ان تصوم هذا الشهر ايمانا واحتفالا وغفر لدي ما تتحدى من ذلك في نهاية فالما لما تذكر المعاطي والذنوب التي قاربتها او الاساد والعيوم التي عندك لمشفلة امت حتغفر هذه الظنوب هي فرصة اخوذ فرصة في رمضان انك, إنك تحاول جاهدة ان تتلمس الابواب التي خدحت لك تقوم رمضان إيمان واحتسابة تقوم رمضان إيمان واحتسابة تغسل القرآن تكثر من الصلاة تكثر من الغكر تكثر من الصدقة تكثر من الإنسان تكثر من صلة الرحل تكثر من إطعان المساكين وعلى خذل الخير تتلاكى وتتدارد فيها ما من الزنوب والمعرض هذا الجزء المتعلم بإحطاء العيود والأفاة والاستعداد لثلاثيها والإخلاع عنها في شهر رمضان الجزء الثاني جاء تقييد الطاعات الذي تريد ان تكون بها في شهر رمضان الإنسان متعود على طاعات معينة على فتر درجة انتزام في الأيام العادية كل واحد منا مثلا بيثل صلاة الجماعة صلاة الجماعة في المسل لكن في الأيام العادية ما عندوش شرف على التكبير الكولة في الأيام العادية ممكن يهول صلاة الحجر مثلا في الأيام العادية بيقرأ جلس في الأيام العادية لا يذكر الله إلا قليلا في الأيام العادية ترى مثلا قليل السرع لا يسألнутьه، في الأيام العادية لا يذكي لله عز وجل من خشيته إلا كل أسبوع مرة إلا كل فهرة مرة عينه شحيحة بالدم في الأيام العادية كل هذه الأمور لا بد أن يح whilst فيها مخلاب جد لو في الكلام تزري في رمضان بحيث تحدث في شهر رمضان من الطاعات ما لا تحدثه في الأيام العادية يجب أن يوجد عزمة انتصارة انتصارة تنشر من العادات العادية التي كنت تفعلها لا يقول لي نقدر نقول ايه الظلم سياسية بينك وبين نفسك تستطيع لنفسك انك تفعل انتصارنا مستعيد ومتعرض لرحمة الله إن فعلاً مساعدة تسعى إلى أن تتعرض لنفسرة الله جبارك وتعالى تفتق أنك من المسارعين والراغبين أن تكون من العتقاء من العتقاء الله عز وجل من الماء ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة تفتق أنك تريد فعلاً أن تسعى السمن لما قلنا هناك في صفات الصالحين أنهم يرفضون النقص يرفضون النظر في حال جائما انهم ينشط الجمال في مواقن ومواسن الطاعة لابد ان يكون لك بازل عن اي بازل اخر امتى الانسان يكون انه يشعر انه شيء فريس انه متغيز امتى يشعر بكذا اذا كنت بنصلي مثلا صلاة الجماعة عياما كثير الناس بصلوا صلاة الجماعة اذا كنت بتقرأ البدء في اليوم متعيش في الامة اذا كنت بتنفذ في مثلا ان كثير إذا كنت ممن يذكر الله في اليوم مثلا يسبح مئة مرة ورحمة مئة مرة ففي في كثير لكن قليل في الأمة, قليل في الأمة الذين يحرثون على تكبيرة الإحرام قليل في الأمة الذين يقومون النيلة كلها ولا ينانون إلا قليلة قليلا من الأمة الذين ينخلعون من أموالهم صدقة ونطقة في سبيل الله عز قليل من الأمة الذين ينهزون بذكر الله عز وجل في كل زمان ومتاه قليلا من الأمة الذين فعلوا أفعال لا فعلوا أحد عادي هذه العزمات لنقول هذه التحديات لا بزن التعامل مرة في حياة إذا كنت بتكون النال في الأيام العادية في قمة بركعتين نجم في رمضان يكون ليك, يكون ليك عزمات يكون ليك تحديات مينك ممع كلها من بعد صلاة العشاء والفجر طل العشاء والترويح مع الامام تمسك بعض الصعب بعد ما يخلص الآن ثم الركاعات ومروح عنديك مثل نكمل فالحات من فجر هذا أبرع سور وشهر لكن تعملها مرة في حياتك مرة في الرمضان لعلك يعني على الأخير تكون ايه يعني فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان في رحمى فلاحوا ان الشعب الحاجه عملها الصالحي. كامل دا كان دا كان الصالحين يا ابنيرة عملها كل ده كان دهب الصالحين طول عمريهم يروى عن كثير من السلف تعاب حنيفه وغير من العباد الزهاد والزهاد انهم كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء يصلون الفجر بوضوء العشاء طبعا الناس المراد ان احنا نذكر ان ال... صلاة القجم بذور أشياء مستحبة لا تجده دهاري لكن المرد هذه الحكاية حينما حجى تنامية هؤلاء الألم أرادوا أن هؤلاء لم يكون ينامون من, ينامون من الليل إلا قليلا وسيأتي في جيال أحوال السلب أن تهجدهم كان كان كل مغالبة يعني إيه يعني كان يصلي فإذا لا يسنع فإذا انتبه قام وصل وهكذا جوالي حتى ينقضي الليل ومسألة شاء ولهذا سموه تهجدا تهجد يعني ايه قالوا التهجد يعني ترك الفعل من بعض التطاريخ أوزان العربية تفاعل يعني ترك الفعل فتهجد يعني ترك الهجود والهجود اللي هو ايه اللي هو النوم فتهجد يعني يترك النوم فيقوم ويصلي فإذا نعف امتسل أمر النبي ونام ثم يدرك النوم ينتبه فيدرك النوم ويقوم ويصني وهذا كان حال الأقدمين الذين متدهرون بالله عز وجل آل الجنة قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما ما هنا لا أعرضان إما لكون ما مصريح فيكون المعنى كان قليلا من الليل هزوعهم يعني كانوا ديناهم من الليل عز قليلا فر الثاني إن ما هنا لا فيه إن المستقين في ظلال وعليون أخذين ما أتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا المحسنين ذلك كانوا قليلا صفتهم ده إلى الليل ما يهجعون إلى الليل ما يهجعون يعني ما يهجعون يعني لا ينامون هذا كان حال قليل وهذا يناسب وفقهم بأنهم قليل لأن فعلاً قليل القليل هم الذين لا ناموا من الميل أبداً إنما دعبهم القيام وصف الأكلام لعبادة الملك العنام سبارة وتعالى في لا قلت أيضاً في الطاعات من استخدار هذه الطاعات التي تريد الناس كل تحديات في إذا كنت نظرًا أن يسمى لصلاة الجماعة الكرة في أيام العادية هما لنصح النقد في رمضان هو قيمت رك bases هكتم كما كان ذلك لأمر الإنسان كان لا سوف أرى انه ليقيده أنهlegen من الصلاة من الأولى كان ما明عان و vague لم يؤذية الذي أرى أو أندا أحب فى المسجد إذا كنت نظر إذا월و ن prayer يكون ح vard peaceون رمضان كل يوم و if Adam كل إذا كان وردك ear استبطال وتسبيح وتحميل وتهليل مئة مرة يكون وردك في رمضان ألف, ألف, ألف, ألف وهكذا إذا كان مساقفك وتضافتك في اليوم مصر جنيه, جنيه أو مثلا شيء يصير تأخذه من عرض نامد يقول لك في رمضان حزمات كثيرة صدقات كثيرة إنجاب كثير إذا كانت أمور من الطاعات تستعلم بها وتستجور لابد أن يكون لك في رمضان أمور لا تستخفي بها ولا أعرض أحد إلا الله سبارك وتعالى إذا كنت تبقي من خشية الله في الأيام العادية مرة في الشهر ومرة في الأسبوع لابت الأيام رمضان دي كلنا تأخذها بكاءً وتضرعًا وخشوعًا لله عز وجل لابت أن يكون لك عزمات وهذه الخبور لا تكون إلا, إلا بالإعجاج الدقيق تكتب بأس خلاف الجماعة القرآن الأزفار مثلا كل هذا الطعام الذي تفعلها الأصل إن كنت مراضب عليها في هذه الأيام ألا عادية ولكن المراكمة تبالغ وتضاعف من أعبادها ومن كيفيتها في شهر رمضان بعد الخياليين يمني نفسه بأمان العظيمة التي لا بعد أن تكون سرابا يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجبه شيئا فنرىه يحلم أحلاما وردية بأن استيش في هذا الشهر استهادا عظيمة وتراه يرسم لنفسه صور الجنان وأبتهت الولاية فإذا ما هجم الشهر قال المسكين اليوم خمر وغدر أمره يجي رمضان بسر وشبح من إلحابك يجي رمضان بسر هام العميل يجي رمضان بسر وغدر شعم الحك لابد من توطين العظيمة لابد من توطين الهلمة أنا سيد من نظر لن يحضر غزوة بسر صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لن الكتال مع المشركين في بذلك فلين أدركت معهم كتالا لا, ري... لا يرينم ماهما أصنع مسيح بس, بس المعادل الجيل مع المشركين مسيحا عاملون لا يرينم ماهما أصنع فلما جاء الكتال وانهزم وانكشف كل المسلمين أقبل أنت بن النظر لوحدي يخوض غمار المشركين وينادي على أحد أقربائه إنها والله الجنة ورب, ورب, ورب أنا أجد لي حهادون أخذ فخاض ضمان المشركين وقاتلهم حتى قتل فجاءوا يبحثون عن جثته بين الأشياء فوجدوه مجنجلا هي بضعة وستين ما بين ضربة بسين أو رمية برمش أو طعنة بسان بسعه وستفين رميان وما عرف وجهه وما عرف جسته إلا جعلان في بنانه في أسرعه عرفته بها أخته الرجل يمكن يكون كان خيال لأنه كان بمطة نفسه توصيل أكيد عزيمة قوية عالية الرجل الثاني الصحاب الثاني جاء وضاع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الجهاد على الإسلام وعلى الجهاد فلبس اسلم وجاءت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركه الغنائم الضيعه فالرسول حصل نصيبه من الغنيمه وقال لبعض اصحاب ابعثوا بهذا المال لفلان فجاءني فجاءني بالمال فذهل وظهر الرجل فامسك بالمال وقبل نصيعا الى رسول الله ورمه بين يديه وقال مهلا يا رسول الله كلا هذا نصيبي من الغنيمة والفتش قال لله يا رسول الله ما على هذا بيعتك بيعتك على فهم يدخل منها هنا وأخرج منها هنا فأدخل الجنة فقال إن تفتك الله يفتك ففي العدوة التالية غزوا وجاهدوا فوجدوا فوجدوه فكيلا ما جاوز السهم موضع إشارته موضعني سور إن تفتك الله الرجل تمكن يكون, يكون يحمن خيالي لأن موضع النفط كان عاجل عزيز قوي على إذن يضع الأساعين <تصفيق> الإعداد للطار ومحاسبة النفط عليه في الأسف كثير يقوم لأزاء الصعار حتى أضحف هذه الصعار أمور عادية يصلي كأنه يأكل واسرة بل لنبالي أن بعض الناس يخلي كأنه ينام يعني عادته في الثلاثة الصاعات في عاداته العادية التي يفعلها لا يسترق القيام والرفوع والسجود لا يسترق كثيرا على التورينات الرياضية التي يفعلها الصبيحة كله لا يسترق صاعاته على الجايوب غالية من أي من أي اتسامة مثل هذه الطريقة لا يجب أبدا أن السجن بأسر مضاعف بل إن كثيراً منا أيضاً يؤذي الطاعات ولا يحاول أبلي أن يتجرك النقص فيه ولا يحاسب نفسه على ما اقتور هذه الطاعات من أفرقه من الهيو الكثير فهو يسميها بطريقة اعتلادية وإذا فرق منها لا يلقي باله إذا كانت هذه الصلاة مقبولة أو غير مقبولة كان فيها رياء أو محش رياء كان يسميها السلاء أو يسميها علام لا لذلك الكثير لا لا أردون أن نستقبل في الرمضان بهذه النفسية أو بهذه الآلية في أداة الطاعة لابد أن يكون <تصفيق> لنا طريقة أخر هذه الطريقة مبنية على ركمين ركم ثابت للطاعة وركم لاحق الركم الثابت الإعداد للطاعة الركم لاحق المحاسبة على الطاعة الإعداد للطاعة أن يكون استعدادة وقيامة بهذه الطاعة مسبوك, مسبوك بأشياء الانتاج إذا استحضرها والسعاف دلالة تعرح كلها ثمرة أخرى وطعم آخر بالضبط زي الإنسان الذي يقوم الامتحان مع الاستعادة لهذا الامتحان بأسعال معينة أو بأسعال معينة فيناً كويس في ذات الكويس يخرب نسروب فينا كويس يخطر مثلاً مناسب في رحل الامتحان بمثال وهدمة يخلقوا على مثلاً مذاك الكويس لكن يمع الامتحان من غير ميناه يجهد نفسه الواجه يسوء يخش للنحان استحاله طبعا يعني الاية ثمرة فكذلك الانسان اللي تيأتي افتعاد بدون ان افتعاد بدون تمر عليه دون ان يستفيد منها اية ثمرة مرجوة الرجل الاول رجل الاستغادة امر مهم يا اخوان لكن يبدأنا قبل ان كثير من الاخوة يطلع صلاة الثروي لكن يجدونها الثمرة ما استعدت القرآن الزرم استعدت طبعا بعد المغرب تباها الإصطار السمان وعمر الطاصع راح المزبط طبعا إيه؟ منتسخ الجوالح والبخار عمال يتساعد لكل الأرجاء مش ممكن طابدا يستجمع طوال الفشور ويخضوها في الصنع ومشي بأبس نروح المزبط طبعا مع الشلع ونروح ناتي ونجح حد ويهرد هو ده حال مؤمنين ده حال واحد عايز يروح يعابل ربنا ويخضعه ويشاء ويبكي بين عزيك ويشف ويشفه ويشفه يروح طبعا ثلاثة العيسان فائزة ويشفه ويشفه ممكن نسلم جميلة ويشفه نعمة ثلاثة جميلة العيسان ويشفه واحد عايز يتبارك لك يجب أن يطرس ويجب واحد جاهد فيما عند الله عز وجل الاستعناد اختار على وجهة يكون أرخى من ذلك نجد أن يكون أرقى من ذلك كذلك نأتي إلى صناة الجماعة بدون استعداد هنأتي إلى نماذج من هتجد منها أن الاستعداد من الطاعة ركم رسيل ضروري حتى تستفيد من الطاعة صناة الجماعة مثلا صناة الجماعة الاستعداد الثامنة يبدأ من أول الوضوء في البيت انت تستحضر ان من كل الاعمال التي تتأتي الان تتجر الان انما هي استعداد مثل منظومة ترسط الصلاة متعلقة بها و اي فيها سيؤثر في ذات الصلاة و انت تتوظر السربعة و انتروازة الوضوح حياثر في الصلاة حياثر في الخشوع في الصلاة لا تتجذ الوضوط وتحسن الوضوط وتستحضر اللي بحران ما تخجى للجنة وردت في حي اصلاة لنت وضأت احسن الوضوء ثم يوصل مكا الى المسجد لا ينهجوا الى الصلاة ثم ثم المكسودة غوطر عليه ما يتخجى للجنة يكون لها رسولة لابد ان تتوفق ان يتوفق ويحصل الوضوء فعادة بحكم الوضوء شرط انتطر اذا لا يمكن ان يحصل خشوع ولا يمكن ان تخصل المكسودة التامة لجنود والمعاصر تحصل الوضوء وتمو الملية الصادقة الحسنة في تحسين الأزر وانت جاي المسجد الزليب ايه؟ بتجي المسجد الزليب ايه؟ صلاة؟ ماذا تمام؟ على قدر المياه يا خلينا على قدر المياه على قدر تضاعف الأزر بل وعلى قدر زياجة المياه على قدر تزوّق الحناوة الطاعة خلي بل شو ماذا راح أصني؟ بجعب المسيح ها كمية كانت ذكر الله ثمية الاعتكاة وإن كان باب الثلاث يعني لنا في ذلك والصالح اليمية اعتكاة لكل خنان ليس فيها أبحث يعني أسع ها ها شفاء القلب معالجة القلب دواد القلوب بالصلاح والصلاح جمهة عن تحت الموضوع. أنا عايزة انتهى على الحكامل وعطني عزيزة انتهى حكامل في ليلة عظيمة في عفل صحيح ربنا الحق على المزور المكرم الزاكرة إذا تم تمي الله تمي زيارة الله, تم الله عز وجل في بيته رحيا عز وجل أنا رح أقابل ربنا أنا رح أقابل ربنا أنا أقابل إباع الله كما تاتي إن شاء الله بهانه تستينا بالتغطير يمن شوف تمشي من البيت كيف تستخدم هذه البيت إن شاء الله سأتي بان تغطير فيه دار أو ساعدة تساء فيه فيه تحصيل حلاوة فيها وكان المية صادقة حسنة في تحصيل الأجل وزيارة لا يعزل إلا في زيت وتعزيل أمري ثلاث الأجل حيث على الصلاة لقيت وعزلت إليك ربي لترغى ذي ما ذكرنا في تنبيه في ندائه حي على الصلاة والمسارعة في سماع الخطار والانتزاج من ناجاته والقاح فعقد أبي رضي الله عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جمعه تضعف ثلاثا في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين بعتا وجعل سأله إذا توضع فأخفر المدوق ثم خرج إلى المسجد لما يخرجه، شish, تتوضع بأحتر ثم خرج يقوم المجد لا يخرجه إلا الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة خلي بالك المزinks مهم جداً لابد ان الم owl المحذزة Free المجد السلام هو عاو رف000 ايه رف000 آياد يا جمال س kang سترين علييش ف Belment a mère سنبت ق merak تشد فيfüman حاجه للسوء ف Hey رف كده عجş si ma' 빵2 مرة لا حصل هذا السواق يعني الرسول قاد خرج المجل لا يخرجه إلا الصلاة لن يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطبت عليه بها خطيئة فإذا صنّى لم تزل الملائفة تصنّى عليه لا جان فيه صنّى مالا محدث تقول اللهم صلّى عليه اللهم ارحم ونازال في السناة من تظل الصلاة وأبواب من الخير عظيمة الله يا إخوة شكاية الخطوات لو بينكم من المسجد مئة خطوة مثلا تخيل مئة درجة ومئة حسنة ومئة خطيئة محيطة خضل عظيم لكن خلق مت من السعب العزين منه شرم في هذا المطلب الله نطب لنا الإخلاص وقب لنا الحدول في هذا المكان بعد السلام ما دمت فيه مسلح الملائسة من حولك تحفظ تستغفر له اللهم صلي عليه اللهم ارحمه في هذا عجاء او في هذا ربك على الذين اعتون إلى المسجد والإمام مثلا أو المؤجن الأخر قرية الإخارة يلا عم الشيخ وراء مشاهد عوز بالله وانت مستعب أول من السفر الملائكة لك مش طريق تشبيح السفر الملائكة لك ودعائه لك لو انت يمتوز في هذه المواقع لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما ابحوا الله عز وجل بالخطايا وإرفعوا به الزرجات إستاغوا الوضوع على المشارك وكسرة الخطأ المسيح وانتظار الصناة بعد الصناة فذلك مر رضا فذلك مر رضا وابحوا الله بالخطايا تبقى أعد كده أعني أنت أعدا الملاجب تستعثر عليه يا ساس هذا التعداد في التطهير والنيات اعداد النسقي لنبي الله عز وجل ويكون جاريته بالامور منها ردهد الاشجار الشرعيه الوارده عند ورود من المسل فهو الرسول علمنا ان كل مساله اذا خرجنا من البيت الى الصلاه الى المسجد رمز جعل اللههم اللهم اجعل في كل نور وجعل اليمين نورا وعلى اليسار نورا من فوق النور ومن تحت نور ومن الامام نور ومن الخلف من الانسان يستحدث معاني هذه الامثال والكلمات عشان الروح وهو ماشي كده في المنزل يكون شغله مصحوب بعنايه الله وتعالى مصحوب بكل اطمئنان وتوفيق وتعالى ثم يمشي إلى المسجد ولا يفعل ما يتماسى مع الوقار والصمئين لتشبيك الأصابع وكسرة التنفس والتطلع إلى المار وزخار في ظهرة الجميع وخاصة في هذه العطور التي تكتر فيها نشر هذه الأمور وكذلك عدم الإصراع والسعب وذلك أن المسجع إلى الصناء جزء هرم مهم من خصوعة الصلاة كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم ترشون وعليكم السكينة وفي رواة المسلم فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في الصلاة يعني يعني الأول من تبسديت المية فإن تترجع فانت في الصلاة فلا قد يكون استعدة ما يأمنتون في شيء يتنافع مع الصلاة في السعر والنظر والتنكد والتهريد وما إلى ذلك ولا ينبغي أن يكثر من الضحف قبل الصلاة وبعدها قبل الصلاة وبعدها فإنه يجهب لذة خشورة ويقصل قريبا ويحور بينه وجيل الشعور بثمرة الطعب تلاجف وبعض صلاة الترويس بعد النكرة وبعض الخشورة تلاجف مجال في التهريد والنكرة خلاص من اول طفل من اول طفل يطوع كل, كل السمراء التي احتواجتها وخصة الداخلات السلام تضيع للأول ضحف. لابد ان يكون عندك فكرة. كما في المنظومة نحاول ما عليكم منظور عبدالي قادر يحفظ في الليل. في فكر قيام الليل. يقول هذا المنظومة في قيام الليل قال ناسكم تلهم وتلعب. بعد ما تخشع بعد ما تخشع بعد قيام من وقت, وقت الاستخدام وقت السحر لا تكن سيه وتلعب واجتمم وقت الصفاء بانكسار واختجال من الله العالمين رجما قام الميان بصناة خاش عميلة يعني ما يكون في الطاعة محتفة بله هو لعب قبل رب عدس لان الطاعة مقام جزء ولا, ولا يلق فيها عبد انها تختلف بالعبس وبالله وبالقافات والحجال عند دخول المسجد يابد أن يدخله المعظمًا جيدوا ربنا بأس يدخله المعظمًا مظهرًا للوزل للمهادة المكان وصاحبه فإن المساجد مهارة للرحمة ونهادة الضركات إذا سرع أن يقول الداخل إلى أي مسجد أعوذ بالله العظيم وبوجه السريم وسلطانه القديم للسلطان الرجيم فإذا تخل المسجد شرعة السلة الراتبة او النافلة ريس ما يقام للصلاة فهمية هذه السلة او النافلة تدخل في تهيئها لفريضة وتنميزها للفريضة لتغير الحضور فيها ثم اسرع في صلاة الفريضة مستحذرا ما سنذكره ان شاء الله في تحصيل مزة الطاعة في الصلاة ومن بس ارض الاستعداد الاستعداد للصلاة الترميح فإنها من الاعظم العبادات في ليالي رمضان ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خام رمضان إيمانا واحتفابا وفق لهما تقدى للجنب وقال أيضا إن الرجل إذا صلى مع الإيمان حتى ينصرف الإيمان يعني حسب له قيام الليلة شو الفضل انك تصلم مع الإمام الجزء يجد لحاجة ما يفرج الإيمان والصلاة هو انفرس لتجد أنك كنت الليلة كلها حيث روض بالشيء صحيح هذا فضل عميل فلابد أنك تتحارم لأنك تبت من هذا العمل ويقول أن المفتعاد لابد أن, إن, عمل عمل. إن لازم يكون جائز فعلوا إحسان إن رحمة الله صريح من المحتمين ورسك كثير من المعجبين على قيام الليلة في صلاة في رمضان من عدم إلى السهل في ثمرة هذه السلاة ما أتفادهم بأهميتها وسعيهم لبلوغ الغرية من أدائهم والحق أن هذه الصلاة المهمة كغيرها تحتاج إلى أعجاد وذهئة فيلزم الراغبة في الانتفاع من صناة الترويح يلزم إقلال التغرام للغاية تطرح في المجلس المجلس المجلسة هم في السبعات كنت مبسلئ لبطن وكنت تغير بعد مكعتين احساك عبتش في الحمال لو كنت ممن تبطل بحب الطعام تخلي الوليما الكبيرة الاسطار الكبير يعني تخليه بعد الطرور وكثير من الملدان اخوان يتعلمون هذيك يفتوه اسطار خفيف جدا بعد المغرب ويستمروا على هذا الاسطار ثم يفتوه بعد الطرور بعد ان يخلوا اسطار يرجع با ايه؟ و لو كان بعد ذلك الامر سيكون خفيف بالنسبة للجمهة لكن نروح في صلاة الترويح بطل ملياني حيحثر في فشوع ولا شكل يحبّد أن يأتي يلزم الراغس في الانتتاع من سلساء الترويح إقلال الصعامي الغاية ويحبّد أن يأتي المسجد وفي بطله مست من جوع يصبر أن يروحه إيه؟ ولسه عنده شوية جوع دائما هو مشير جدا في حضور القلب وينبغي عليه أن يتطهر جيدا ويلبس احسن الثياب ويؤتي الصلاه مبكرا وكبيرا جدا أن تفوت المصلاه لو شاء العاده السويه لكل الاخوه لكثير من الاخوه ترى المساء عند اهل في صلاه التراويح تصل صلاه العشاء سلام عليكم كما كانت ترفع الملك تصبيح تقول ايه عامل واحد مصرّف في صلاة الطريقة لا يجد هو أن يحرص على الناس لنا سبت مهتان وجود بيبدأ المحريف على صلاة الطراويض حريف أول على سات ربنا وإن تضيعت أحب شكل الله وما تقرد إليّ عبدي بحيث أحب إليّ مما افترضته عليه سيد العشاء من صلّم عشاء في جماعة فكأنّما صامت اذا كنت فرّت في صلاة القبيلة في احد صلاة في احد شيء الى الله من الناس هنا لما سيكون لك كمرة سيكون لك في الناس هنا والصاعة صبيح الجدل ان تكون له العشاء فهذا دليل شمال وعجب الفقل في الجيل فإما صلاة العشاء في جماعة بعد القيام نفس ميلة كما صحة الحديث فوق كوليع قريبة والله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدك لأحض إلي لما اتربته عليه ثم يستحضر القدوم على الله والمفادة إليه وانجهام كرسة التعرض لرحمته ومبصرته والعبس إلى الله ويذهب إلى المسجد يدفعه الشوت والرغب في طب قل بانك استحضر الشفة في أي مقام طاعة واستحضر الشعار الذي ذكرناه عزيز إليك ربي طرفك في كل طاعة تأتيه يجب ان يبتغاد لها كام آخر يذهب إلى المسجد يبتعهم الشوك والرقبة في الفضل يدفعه الرقبة الشوك في الفضل ويكذره الحياة من الله وخوف الرج والبعراض راح المسجد وانت مش وجد خاطئ يا ربي وانهاردة حق مقبول من المقبولين أو من المرتدين يترى نسعي ده حي يكون مسلم ولا مش مسلم. هذا الحياء وهذا خوف الوجه مسلم في الطلب ويقضد مساجد أهل السنة يقضد مساجد أهل السنة والأئمة المعروفين الأئمة في صلاة التغيير المعروفين بالصلاة والتقوى والزهادة ولا ينشد المساجد وتلمس الأصوات الحسنة ولا ينشد المساجد التي فيها الأصوات الحسنة فقط بعض الناس بيضحي عشان السود الحسن بيضحي بحيات كثيرة ممكن يضحي في ويصلي المسجد في قبل ممكن يكون القرام جير معروف بالتقوى ولا جهد ممكن المسجد نفسه ما يكون في مسجد المساجد أهل السنة كل فرق, فرق. مساجد أهل السنة ما ظلت وجود الصالحين ومشي أباك إخواني وعن تجربة مساجد اهل السنة مظمة وجود اولياء الله الصالحين مقبول الضعوة الاجابة. عن تجربة. تجد دائما في مساجد اهل السنة تجد ستوى الناس معاييرين يحرصوا على مساجد اهل السنة حتى ولو طلعه ما ولا بود. لكن ستكون في هذه المساجد ما ضربت الرحمن. في السكور والخشوع والطمئنين. طيب يقول لي انا صراحة قلبي ما بلعش اللي معفوض خلال. هذا الشجاع. اولا وثانيا رجل مجوقة ومجلة من الوقوع فيما وفخة الله. ايه من الله؟ اللي انت اصلا رايح تعامل ميه? رح تعمل انسان ولا تعامل الله? رح تسمع صوت ولا رح تسمع قرآن? رح تصلي الى الله ولا راي عشان فلام بيصلي وفلام بيصلي جنبيك وفلام بيصلي بيكما؟ لابد ان يصلي حاجة. ففي تصحيرني رواه ابن ابستاني قال صلى الله عليه وسلم اخشى ما اخشى على امتي فم وذكرني صوم النشور صوم النشور النشور جمع نشي النشي نشي هو مزعف يا صوم يتخذون الرجل يتغنى وهو في ليس بافقهي هذا في التلسل الصحيح قوم النشور يتخذون الرجل يتغنى لهم بالقرآن ليس بأكفاههم دون رسول خجمهم صحيح أن الأمة قصاد بهذا الأمر لأن هذا بيحور دي بين الإنسان وبين الانتكاع وبين الاستثمار من القرآن مش هحصل ثمرة الخشوة هو كل ما هنالك بمسألة نفسية يا أخواني ان مين قال يا شيخنا ان الصوت الحسن هو لؤلؤ القران انما رقص اللغوي والترنيمه قدامي الدليل ان الناس اللي اسمها ام الحليم بيعيط صح؟ صح ولا مش صح؟ يا حد عنده اعتراض؟ عندك اعتراض؟ لا يقول عند سماعك هذه الأسواد تبدو بعياته من إيه؟ وكما وقام بالقيم بلاقي واحد كده مستقيم ومخترم لأي يسمع زي ما كنتم شوفه عفاكم الله لحفلات الله بلالا شوف الرجل مخترم كده وكتن في الوزير وحيطه حالة أول لما تقول المقطع السلامت لأي تتهجل وآه مقعد تأك وبقى زي المضلطون نعم ايوه والله مراقبه للدهانه الصوتيه اللي هم اللي هم اللي مفقروا في المساج فالنجاح ركز على سماع الاصوات المترنمه والاصوات الموسيقيه التي تتغنى بالقران لتقط النفس وهو على ان ليس هذا الامر بالشكل لا يجئ شؤم عليه لو لاخضع لله معروف ان كنت استرد بدايه لفظ القران بالمعنى حتى والإسلام الذي يقرأه صوته أجهش أو صوته غليل أو صوته ليس بجميع نعم لا نمكن إن صوت الحجم مصنوب وإن التغني بالقرآن أمر لابد منه. ليس لنا من لم يتغنى بالقرآن لكن ليس هذه الأثار وليس جهاد الأحاديث ما يقول على أن الخشوع لابد أن يربط بالتغني أو بحص الصوت أبدا ليس ذلك دو صحيح عبدالله بن مسعود لم يكن معروفا بحس التوصي ولكنه كان معروف بحس الأزراء حس القراء بحس التوصي يقول الرجوع زي ما قاد من أحب أم يسمع, أم يسمع أم أن يقرأ القرآن كما أنه كان يقرأه على قراء تجري أمي عبدالله يقولين عبدالله بن مسعود اللعين يقرأ القرآن كما نزل كما سمعته من جبريم في فرحة اليوم لا بالكلاوة بأداء بالقراءة الصحيح أن يقرأه على قراءة بأمي عبد كان غير معروف بحث صوته ذلك الله يقولون أنا نسمع نسمع بعض القراء أو بعض المشاكل أو بعض الأئمة فطم عادي جدا محمد الله فطم عادي جدا وليس في أي ترنم وليس في أي جمال كما قال رسول صلى الله عليه وسلم أدخل الناس من إذا سمعته يقرأ القرآن علمت أنه يخشى الله أو كما قال صلى الله عليه من إذا سمعته يقرأ القرآن علمت أنه يخشى الله سبارك وتعالى ويسجره الحلاء من الله وخوف الرب والأغراق ويبنه مساجد أهل السنة حتى يوهب للصالحين عشان انت وقت تكون مقصر ممكن تكون صعبه لكن مع وجود خصص صالحين هم القوم الاشقى بذلت واليوم يجدوا وحده المسكين اللين من من محتجين يبداوا في مداخل شبه الجمله حتى تكون تنص صالحين ان كنت من غير المقبولين ثم تستحضر ما ذكرناه من وظائف من وظائف عند الدخول في الصناه الاسماء بالرغم هو في نفس الرجل الذي يلحق الطاعة هو المحاسبة محاسبة النفس على الطاعة فهذا من أنفع الوظائف التي يقوم بها العابدون في شهر رمضان والأصل أن المحاسبة وظيفة النازمة للتالي طريق الآخرة ولكنها تتأثر وتجداد في هذا المحاسبة تكون قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل أما قبله في الاستعداد واستحضار ما قصر فيه حتى كلفاء وأثناءه بمراكبة العمل ظاهرا وباطلا أوله وآخرة والمحاسبة بعد العمل بإعادة ذلك كله بعد الصلاة فتعجر أن بعض الإخوة بعد الصلاة على طيب كنت لأي كفت وخده جن وأعد بأيضحك مع الإخوة وفي مجهد سبحان الله فإن ظمن تسكي من الله عز وجل أنه قد غفر فالأفروني إنسان بعد الصلاة يكون في أثنى وجل وإشعاد وخور إن الصلاة يكون إيه مش مفع أن تنفك الخرقة كما هو رجل الحديث وتتع بها في وجه تساب تكسير وتمسل صلاةنا أيها الإخوة تمسل صلاةنا من العيوب والأساس الكثيرة التي تكتب إلى ثلاثة محاسدة من علامات الصادقين ان بعض الصلاة تجدون مفرقين تجدوهم محاشعين بعد الصلاة يطلق في الأذكار يحاسب ذلك ليس هنا ركعة القومانية انا عميساك وليس طلقته طيب لا لا دا كانت لحبك رياضي ركعة الثالث لا اذا عدت فكر في الاسر ركعة الثالث لا اذا عدت جاهز للزيار ركعة الربع اخر ضرار دياري راحت لو اعجي حاسب نبس كل صلاة حيناء ان اي صلاة لا تخلو لا تخلو من ايه لا تخلو من نبس مع هذه الصلاة هي الفرصة التي بها التي نريد بها تكيب الإنسان لم يجد كل صلاة عنده نفسه وهو إذا أغفل هذا الجهن لم يستطيع تدارك المقر وخلص ده ده كويس أو شيء لما صلوا مش حاسب ويتبقى الحمد لله ما اختصنونه ولم يستطيع أبدا أن يبحث عن هذه الأساس العيوب والنقص الذي اعتبر هذه الصلاة ولم يحاول علاجها أصلا كما ذكرنا لأنه لم يسعى إلى الاعتراف بها وهذه المحاسبة إذا واضب عليها المرء صارت مسجدا ويحتاج إلى تكلف ومعالجة وسيجد جد هذه المحاسبة وتمرتها تجايدا في مقام الإحسان الذي سعى إليه كل الثالثون وهي أن يعبد الله كأنه يرى ويسر هذه المحاسبة جمج أن تكون في الخطاء يحاول مكتون وهواء كم المصر كما كان السنف يفعى كما كان علي بن أبي طالب يفعى كان يمسك بالإخياته ويخاطب نصه والدنيا ويقول إيه هي دنيا غرفي غيري هي يا دنيا غرفي غيري دنيا. غيرتي غيرتي. ثم يخاطب نصه ويكمنه. ويكمنه خاطب نصه ويكمنه ماذا تريدين ألم تفعلي كذا ألم تصنعي كذا أما تردت في ذنب الله أتذكرين الذنب الكلان وهذا الامر له نفع عظيمة اخواني تجهر الناس بالجنوب كما ذكرنا قبل الرسالة للعلمة كثير الملمة على الله كثير المن على الله لما تجي ترك النار كلنا موضوعات ان شاء الله خلال حضوف رجلسة الله لكن لا المؤمن الصالح لا يجني كل حالك. لا يعني ايه ال ال الوسيلة العظيمة يكون عندك معصية قبيحة من القبائح قارتها وعملتها وطرقتها في جنب الله عزيزيز. عزيزي هذه الكبيرة حاول أن تستذكرها على الزواج لكن في المكان فلان في الليلة الفلانية أنا صنعت كذا أنا تعالي كذا الزنب ده ولا ما غفر الله أعلم إذن ما العمل هذا الخطاب للناس والمحاكبة فيأكل ولا شكد الإنسان إلى تبارث ناصاته ولا ينصح بأن داومت الاعتماد على أوراد المحاسبة الثائعة أوراد المحاسبة وورد المحاسبة لا يوصح بالمداوم عليه نعم إذا احتاج إليك أول سير إلى الله انسان متسلم عياره ثامث ما بيعملش حاجة وانطح إن يكون عنده وورد المحاسبة عشان يحسب لك لكن ما تستمرش على طول قد على طول وقد اختلت الناس فيها على طرقين فانين هم منزع لها وسوية جائمة للتربية وطريق ناجع لتكون النصف ومنهم من دالغ ومن منها مطلقا واصفا إياها بالبدعية والحق التوسط نعم هي وسيلة لم ترد عن سلة هذه الأمة ولكن تشهد لها نظائر في الشرع مثل عرض التسليح بالحصى والأحزاء مما ثبت على استحابة والتابعين ثم إننا لا نكون بجواج الاعتماد على سلك الأوراد أوراد المحاسرة في كل الأحيين بل لن تحضير في بزاة الكريم وأيضاً لا نيز لأحد أول أوراق المحسنة اللي يكون لك ورد حي من الورد الحيب الصديق الأخ المؤمن المؤمن المرآته أفينيه وكما ذكرنا قبل شهر رمضان بلاجم ترتكفينه وعندك صح تغنعين على الطاع اوعى تفاحب البطاني اوعى تطرح بالناس لما هم... تعالوا صلي جانب المسجد هنا الان هنا بالسفر يخزروا اوعى الصحب النواية دي اوعى كل جداحة حاول ان تذهب لأرسى السفرة همتها عالية يصلي في النهاردة عن دكولان يصلي قد خمس اجزائي تعطيك استرعى عن دكولان كيف عندي كمار أصحاب هم عالية يرقون بك ويصعدون بك إلى المعارض هذا الورث اي هذا الصديق هو الذي تستعين به على كلمه في العيوط الذي لا تراها يجب أن يسألهم إخوانا سينا أن ينبه عليه إن الإنسان عقد يكون عنده من الظروف والعيوط لا يراها لا يراها أبدا ولا أعترف فيه لذلك احتاج إلى غير لمن ينفحه في هذه العيوط لعله أن يتباركها تسأل الله عز وجل أن يذكرنا ذنوبنا إطرافنا في عمرنا أن يشبك أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين اللهم آسفنا تقواها جذبكها أنت خير من ذكاها أنت وليدها ومولاها اللهم طهر قليبنا حصم فريدنا وفي خيمة صدورنا اللهم طهر قليبنا حصم فريدنا وفي خيمة صدورنا اللهم إنا نفتلك أن, أن تدخل علينا رمضان وقف عندنا على طاعتك اللهم إنا نسألك أن نستغفل سهر رمضان برسول بنصوص طائعة وبطلود رجلة وبطلود مكفلة عليك يا رب العالم إلهنا ما عصيناك إذا عصيناك جهلاً بقدرتك أي استخفاكم بعظمتك فالغرنا وعزتك شتركاً مرخي علينا علم علينا بشترك جميل وقدينا الإحصار وقدينا الإحصار وواسع المن والعص والمغفرة اعصى عنا وقصر لنا جنبنا كلها اتقها ودنها قلانيتها وستقها ما اسقين وما اعلانك انت اعلان به منك الله تتحمل عنك, عنك تبعات تحمل عنك تبعات تحمل عني المظالم وقصر لنا ما كان لك يا رب العالمين وقصر لنا ما كان لك من حقوق يا اله العالمين اللهم ارحمنا برحمتك لهم انك عصوم كريم في خل مهما أنك رسول سريم من تخذ العصر فرصا آخر بعواما أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله أحبه يسمى وسبحانك الله ومهما بحبه وضع الله